وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ وَثُلَاثَ وَأَرْبَعَ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 Fájn, pojďme na la kumaň, šejím, min ho na fsa, fákuru ho, ani, a maria. Ula, to, to, to, fáha, ورزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً وبتلوا اليتامى حتى إذا بلغن كحفا إن أَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ أموالهم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 وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالدانِ وَالْأَقْرَبُونَ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 فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَقُلْ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا إِنَّ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارٌ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا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 مِن bardiou se jetý, uslybina, ahoj, ahoj, ahoj, لا ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj,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 مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ Falikulli أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أو أخت فَلِكُلِّ واحد فَلِكُلِّ واحد منهما السدس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 Valahu, alimun, alim, tilka hududullah. Umayu, ute rilaha, ulahu, ulahu, ulahu, ulahu, ulahu, ulahu, ulahu, ulahu, ulahu, ulahu, ulahu, ulahu, 1. ومن يعصي الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا, يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب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 أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا lhom عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا ببعض ما إلا إِن يأتين بفاحشة مبينة وَعَاشِرُوهُم بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ أَحَدَهُم نِّصْفَ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۖ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا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 إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حُرِّمَّتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةَ واخواتكم من الرَّضَاعَةِ وامهات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم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 Yuridu Allahu liubayyana lakum wa yahdiyakum sunanalladhina min qablikum tuba yatuba wallahu alimun hakim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 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا إلا أن تكون تجاره عن تراضي منكم ولا تقتلو إن الله كان بِكُمْ رحيمًا، ومن يفعل ذلك عدوًا وظلمًا، فسوف نصلين را، وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تن هون عنهن عنكم سيئاتكم.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 8. واسألوا الله من فضله, إن الله كان بكل شيء عليما 9. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم INNA ALLAHA KANA ALA KULLI SHAY'IN SHAHIDA AR-RIJAALU QAWWAAMOON ALA AN-NISA'A BIMA FADHALALLAHU BA'DHUHUM ALA BA'DHIN WA BIMA ANFAQO MIN AMWAALIHIM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 Fabعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريد إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً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 الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعدنا للكافرين عذابا مهينا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 وَإِن كُنتُم مَرْضَاءُ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُوا النِّسَاءَ فَلَمْ تجدوا أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ أَفَلَمْ تَجِدُوا مَأْوَى فَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّكُمْ تُقَرِّبُونَ فامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عفوا غَفُورًا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 من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسمع وسمع غير مسمعه وراعنا لين بألسنتهم وطعن في الدين ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوى ولكن لعنهم الله ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا يا أيها الذين آتو الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها فنردها على أدبارها وَونَ العنَهُم كَم ل عن أَصحابَ السَّبد وَوكانَ أَمر الله مفعولا.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 Inna Allāh kana 'Azīzan hakīman, wa amanu wa amilu alṣalīḥāt, sānu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 ذلك خير وأحسن تَأْوِيلًا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بِمَا أنزل إليك وما أنزل مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ Juriduna, a je to haka mu, a lampáru ti vám padou v umiru. A je to kfu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 Věti se aši je zavномere oprésu na lošem neko kdyby h stopla. Ato netoh 9ina klížem, které أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم فأعرض عنهم وعرضهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله Voloujte se, voloujte se, voloujte se, الله جاؤك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجه الله تواب الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجرت بينهم ثم لا يجدو ثم لا يجدو فِي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 ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعذون به لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وَإِذَا لَأَتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَمَن يُطِع اللَّه وَالرَّسُول فَأُلَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُلَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِي ن وَالصَّدِيقِنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ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 يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا وإن منكم لمن لا يبطل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 الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية mi أَهْلُهَا وجعل لنا, وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا Allavina a manouju, konti luna, fisa, bili, leh. luna, fisa, bili, fa, konti lou, a uli,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 Děkujeme, že všichni od Allah, takže tohlepšení, že tohlepšení, že فَهُنَا حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ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 عَسَى اللَّهُ أَيَّ كُفَّ kafaru أَشَدُّ بَأْسَهُ وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا مَن يَشْفَعْ شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا، وإذا حييت بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، Inna Allah, kana, ala kulli, shay'in hasiba, Allah, ila, ila, la, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,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 ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءوكم حصرت صدورهم ان يقاتلواكم او يقاتلوا قومهم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 وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِيْنًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَآهَ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ إلَّا أَيْنَ يَصْدَقُونَ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 وَمَن يَقُتُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وغضب الله عليه ولعنه وأعد لَهُ عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فَتَبِينُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَبَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبِينُوا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 وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكون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 عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة، أم من يكون عليهم وكيلا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدُ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً وَمَن يَكْسِبَ إثْمَانَ فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً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 إِ سوَ وَإدُونَ إِللاا وَإدُونَ إِلاا إلا شَيطانًَا مَرذَ وَقَالَ لَا مِنْ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّنَّ عَلَيْهِمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ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 Ulahikama wa humjahan namuala jajiduna ranhamahi sva. Ulah vina a manuara minus salihatisanodhilo humjanat.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 مَن يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجْدَ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَهُ وَلَا نَصِيرٌ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ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 وَلِلَّهِ ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا، ويستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن وما يطلى عليكم في الكتاب في يتام النساء، في يتام النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقسطة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 فلا تميلوا كل الميل فتدروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرق يغني الله كل من ساعته وكان الله واسعا حكيما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 مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا والآخرة وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أن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 WALKITABIL LADHI Nazzala 'ala RASULIHI WALKITABIL LADHI ANZALA MIN QABLU WA MAN YAKFUR BILLAHI WA MALAIKATIHI WA KUTUBIHI WA RUSULIHI WALYAUMIL AKHIR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 1. Inna Allah jáměrůl munafickýn, 2. والkáfrýn fíj jahennem jmíjá. 3. الذí nejtěrbcůn bíkům, 4. فإن كان lakům fětchům 5. من الله, 5. كان للكافرين نصيب قالوا qalu alam nastaḥwidh 'alaykum wa min فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يجعل اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كسالا قَامُوا كسالا لا أن <تضعون> الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله إلا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 Ahojí zach listí minina se ješnáP a v příhleti meč kvalitit. Skití dlhé kádu lezdovalin nisi你 oval. لا stoletlf a çač se ne fronts ne pada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 إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أي يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ويريدون أي يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعددنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوا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 ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم دخل الباب سجدو وقلنا لهم لا تعدو في السبت وقلنا لهم لا تعدو في السبت وأخذنا منهم ميثقا غليظا فبِمَا نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غُلَف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 والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سناتيهم اجرا عظيما اننا <سؤال> <سؤال> اوحينا اليك كما اوحينا إلى نوح والنبي من وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى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 فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوُفِّيهم أجرهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم ولا يجدون لهم من Důn اللَّهِ volejí, a ne nacíří. Já, ayyuhannas, když jsem byl důvěrným od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 قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فَلَهَا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهم مما ترك